وما أُعطيتم من شيء فمتى الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وألقى أَفَلَا تَعْقِلُونَ أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المصدرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون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 114. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب 115. لو أنهم كانوا يهتدون 116. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم